يعتبر وقت الفراغ من النعم التي يغفر عنها كثير من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وهذا يدل على أهمية استغلال وقت الفراغ فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه إن الإنسان العاقل لا يضيع أوقاته في اللهو والكسل بل يستغلها في تعلم علم نافع أو ممارسة رياضة مفيدة أو قراءة كتاب مفيد أو مساعدة الآخرين فكل دقيقة تمر من أعمارنا لا تعود، والزمن كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ومن الطرائق المفيدة لتنظيم وقت الفراغ، كتابة جدول يومي يقسم فيه، الوقت بين العمل، والدراسة، والراحة، والهوايات، كما أن تقليل استخدام الهاتف والتواصل الاجتماعي يساعد في استثمار الوقت بشكل أفضل، في الختام، يجب علينا أن ندرك أن وقت الفراغ فرصة عظيمة للتقدم والتطور. وأنه نعمة ينبغي شكر الله عليها بحسن استغلالها